وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصلاة, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وكل بيعة ظالله وكل ظلالات في النار. برزان خشيشان جيشنا درسي سان زهمين لا شرح كتابي الواجبات المتحتمات. وتا أوواجبني كحتمين بزنديد. فرض على سلمه مسلمانك تبياب شيء أفراد شعر زاب للواجباتنا. أما نشامي بيوستي بعقيدو برباعور مسلمان درس امر ما درس تازيا لو كتابا بنا التوحيد ثلاثه انواع توحيد سجعلا يكتب الدرس خو عز وجل يا خداناسي سجورا كما القران والسنه والجماعه توحيد كزوجل شرح كتابي توحيد باسمانك مصدر بوحد يوحد توحيدا اي جعله واحدا شیتیک بتوک دامنی، بیکی بفرد بلی فلانشده لام بتوک دامن نوا، ازانم و توحید کرد. ایمش خواب پروتجرمان، بتوک آنانین، بتوکی ازانین، بتوش پرستین. بوی او کسی که خواب پرسته، یک خواب پرسته پیوتری موحید. او عقیده که هیچی پیوژه عقیده توحید چون که خوانا سه یک خواب پرسته. خارکی زور نام کم ول جای اما، لتوحید. بلا شهادمان هناوة، بلام لحقيقة شهادمان شرذانين، أقعد ليتوحيدين، كبير شبريط ويخاف رزني بالقران دبت، بلام لعقيدو بيروا وركي ولا كذو كاني، فرسني بوجزج الله وتنهاش ترهيا، موحد او كسيه كعبادة كاني تنها بوخاء، النجامة ده خوا بتكب ناسو بتابي فرسيد، بويدا فرمون علماء توحيد كسيج وراء ورجلة لا قرآن باتتبعوا استقراء بدوا قران ودوزين ولا عتاقين قرآن وسند هند الزانيان أيكل دوب الشوا. ابن القيم الجوزي غيري أو رحمة إخوان ليبيا. بلام أوان بوالندو نوعة. توحيد الربوبيه أسماء الصفات لا ترافق دانا. الهويتيش لا ترافق در. خو قسخان اثبات إثبات يرسي أولها سجيه يا، بل هذا فرمون توحيد الروبويات اسماء وصفات، ما حساب حسابك أن بيوتيه توحيد معرفة إثبات، إخواناسيو إثبات كردينا وصفاتك أن إخوة. أما توحيد أولويات بيلن توحيد طلبه قصد. هر هالسج إثباتك أن، بل عندوان اللايك أو كيان بجابس لك أن، هالكشانيو هالقص كان توال الروعة. ما بستش أويه تو يا إخوة فرزبي موحد بي. ايمانه بتوحيد الخوهابيه ووحدانيته الخوهابيه عملي فيه هيك كسايك نابته موحد و ايمانه لتواو تاع عبادته خالصا بو الله بتنهى عن جمده ها مو عبادته كان بو خو انجمده برسل بو او عبدكي موحدي توحيد الخوهيت علات برفاكدوها براس اهلي توحيدي اما قال عبادته يك بو غير خو انجمده برسل بو غير خوابيه يشتات بلك مشريكي هاو بشر اخوة تعالى قرار داوة انجا ما مصافر مياه الاولو جوري لا اوسي جوري توحيد يكم توحيد الربوبية وتيكتها برسي خواهي بردقار لا بردقارتي خواهي بتنهابي برسي باوردوا بافعال اخوة على تاكو تنهاية. اما كون افعال اخوة تعالى تاكو تنهاية؟ تفرمي وهو الذي اقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الاسلام تفرم التوحيد والربوبيه او الجوريه كببا في غمار اخوا الله عليه وسلم في كرد. اعتراف جهاد كردن واستحل الذي ما أهم وأموالهم خين مار بحرار زانين بمسلمان لكا دي جنگة بوشنجي يشتئ إيمان توانبن وهو التوحيد الله بفعله تعالى يكتاب رسيخة التوحيد خب فعلكان كان تو فعله كان يخو بناسي. ناسين فعله كان إخوة بتكب فعل زانيت فعله كان تعالى وكو خلق دروس كردن بديه الدنيا برو برد الدنيا روزي داني روز مخلوقات دي أمانها مو إفعال إخوان تبي بتاعك بوخوي دابنيتو كان عادوا بس خواد على توان إيش تاني هي دا فرمين مع مستأ خواد على فرمينتي والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون سورة يونس آية سيب ده فرمية خويا فرزجار فرمية كل أي محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم أي فيها غمرة فيه من بو بباورني كقومي خوتن نتويل خوتن لجاري عند الجيد هتاقي يا همو بباوري ذكاء في أمريت رزقي إيوة دات لأسوان لزوي شئ بارن دب بارنيد لزوي جاو داني ولا وجزوجي تنبسوز Zakat بروبم تنبسوز ما برسيارك اما يملك السمع والابصار شيء خاوني تشاو جوكانتانا شيء او دونعمه قوري في بخشين شيء خلاصي تشاوي كربو اي او جوي كربو ايوا او دون باسكاتينجي انسان زول يفادي دكات امرسيار دوم فرسيار سي ممي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ايه تشي الذي لم زندو لمردو درفات دان كغنمهي مردو اكايتا خولوا سو زبيت زندو ابيتاوا یان انسانی شواهه به باور کوره چ مسلمان یابیت اما تفسیری زورا آیه لمردوان چه زیندودره ک علزیندودان مردودره كات چه تو نه اوشتنه اما کی گاد و من یدبر الامر چه تدبیر امور دکات کول ابات ریوا گردون ابات ریوا باو باران و سرما و گرمه و عاصفو و و هرزاني و نخوشي و صاغي و دولمه و فقيري و برزيون زم اما نه کی این نبی بنان کو گردونا محمد جویان بوبگرا فسيقولون الله لو لم تعلم بصحوا ذكات مشرك بوا غير خوات رزبو عبادي بوا قبل كذا يقول بصحوا فقل ده في أمرية بك حجب سلناه بك حجب سلناه أفلت التكون أي بوتي أيو ما دام أذان الخوات على خالق رزق مدبيرة بتنها أوان بدس أوان أي بو بتنها أي فرست بو بتنها عبادي بنا كذك مستحق عبادي بوا بك إمانه بدس بيت كذك شايس تأوي بفرستي أماني بدسبي ان هو مخلوقات الرسكاد بيجني بيمريني تواني زندوكنيوي هبي الدنيا او بردو دارو قبرو مرقدو شخصو ملائكه وجنوكو وبيغمران او كيوي برسن هيش ن خلقي رزقي نمردن نجيان هيش او قمرائيه ايوا اعتراف بعظمتك اللجل أول شيء برسننا بغيه دخوته على ياه أو حجية بسلا إنه بيان بري هي اعتراف فك بوش بويا من أهل العلم ربوبية بك اعتقاد بك تخوير رب العالمين بتناهى خوي خاونهم الدنيا وهم كل كائنات ومخلوقات ثانية بتناهى هوي بتناهى خوي هنا ذريكني لم كونا غيري خادري وستك البيت نجمادات نجاني وراكام أبداً نيّا بتأنّها خوّي تعالى نبُونه هنا يبون وهرها مشيخوا أي جاني ورزق <تصفيق> هرخواش خاو ندي هرخوّي تعالى أي بات ريو زاوية وبتكوجيان وقمر وسرمه خوّي هني لا كونا تصروفي بطلق بخوّي تعالى لا كونا بتأنّها أماني بدستا فردقال ترنيّا دجال الله أماني بدست بيت شريكنيّا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 شی من دالا بخشی، کی عبادتو، کی تمدیرش که، کی نخواسته که، کی شیفده دا، این امنت وانایی کسیه ایلا خوانه بید، بی باوریشان، صلیب پرستید، عزیز پرستید، آره بس خواه تو آن امنی بس اله، بس رب، ایبو پرستی بقیه خواهی. اما حج نی بسرت توها، د صلا داری کونو کائنات، د مطلق خواهی، تو عباده بقیه خواهی تعریفی. نجا علماء فرمون آمته وحدی، کس انکارینک دو ایلا کمالش کم نبین ل با. این گویت هرچی توش من بدهره زمان اینه بعد باورم با غیبت نبوده هندی که کم و هندی که شدم عصری خودمان ملحدان کال اهل حادن رن غیبت میآه کلا روسیه و سری هالدا الحاده کان الحمدلله نظر پرسلامو کتای هادو دوری نم که باورم غیبت نم آقای اینکاری اندکر اگری ام جوار توحید بکات بله مطمئن مسافر می تنها هذا إيمان هنا بتوحيد يكون هناك من يكون هناك من جهنم؟ هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون بتنها من وادي هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك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 كيف يقول فرمي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فرمانا في كلاوة كشتار بكم غزابكم حتى أو خلقي إيمان دي شعياتمان دينا كمعبودي بحقنية كيف يقول فرمي ربني صلى الله عليه وسلم فرمي تاب حقيقة اعترافنك بإلهي وشعياتمان بينك من رسول خدام صلى الله عليه وسلم وان رجخان يمكن زكاتي مريم بدن او سالي عند كريم وقت اللي التوحيد الوهيه جي غمل خو غزاي أم ام حديثش وخالد اسمه جرمو جا اگر تنها توحيد ربوبيه كفايت و باب ايمان كفايت و باب رزق قلب جهنم تيغمر خو غزاني دا كردن يقول ام اش ايمان دار ان مادام ازن خو هيتوا فرعون هممان ازانين كبره كيل خوياخي بو كبره جي لا ضلي دع إزني خوايا إبليس كهم من إبليس الشيطان عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعور بقولي خوايا إذا برسالة ليبك قالي خوا خالق ما خوا رزق ما خود السكر دوم خوا ما بترى بعور بقولي خوا إذا إيمان إيمان داري بديا إبليس إيمان بيت الأخير أو إذا كان سوءي أي parole من بمن هي بل كل بندكالجوم ربك با هر بخوای لگو خوای داره خطابی کدومه؟ اگر ایمان هنر بذبلي از آن مخوای او ایمان دار بيد کيف هد حق اوي و راستي و تنها بفرستيد. مدافع زوج لانوا لناوكوم الجي ايمان لاموس سمنان طرقي وابي دا بوه لقديم داو استش بانگشيو اكريت قنعدبكن اقدي وابلا ابيتو بناؤ ايني اسلام و. أبو جهلش أقصاين ذكرت كوا كافر بو. اعتبو الشيء بناء يعني كروا بيعوربون. زورك ما بيستوى خلق دلنا لنا أولياء كان إخوة وليواه بيقول في القطب بريبل يكون. لا زور البيت طرق كانك أقصاين قلت هاي كان ها الشيخ كان سيد كان ألين مدد مدد فلان كسريان ما كذي أما إلهي فناجري بخوا بعبرانه وما قطب أيوة أو قطبي أيوة فناجري بخوا. ألين بابدس بدس أو سلم بدس أو جرما بدس أوه. يان فلانكس العلم غيب زانيه، لوح المحفوظ لا يقوى، كليلي غيب لا يقوى. بنادري مخواتع على بس أنا يان فلانكس بخشني من دال بدس أوى، من خوم خلكم بيني وأي ناسم، تانزار باس شكرا خزمتان، فترة هزور كرني دبوا، تان كتير كربان دواي فترة كوا، هامشون جيجي كذكر، ودي ولا كرنبوا، أم كرنب فلانس شيخ دايد بيم. بنادري مخوا، بنادري مخوا فلانكس دايد بيم، فلانسيد أكوي داوبيم. اي والله كافر ما ينود شلون عيد بيت اي زرزي اوكسان ابي خوين وجخشورن براكي شان صالح يزن هم داري نابيد امو زحي مدري نابيد بو بو تخشي بو ما بخشيت بخشين اخو تعالى تنها او عقيدي خراب اذا باور بيبي انجخا جوا هي الي قطب فلان شيخ اتاني بارن ببرينيت او بابينيت او اولاد بخشيت او شفاينا خوش بيد او عايد غيبه امانه هر هموي شرك للربوبيه خو عقيدتك ببارانز وبين أقصينا ذكرت. شو تون إدعاء إدعاء بدك دعو من كأرمن مسلمون أهل لا إله إلا الله. بناغني بأخوة. طبعاً أم عقيدة بوغناش كجيبته لنا مسلمان. هو كي كم جهل خرطية. أما يك. دوهم بيدنجي أهل علم لأسئل خرافتنا. زورك دابيني لما مصايان لما لايان أم حق أزنان أري والله يبي عيب ببيليم. أجل أم قصيبي كان فيهم أرنو هابي أمي شديني جواري ناويين بيلم لما أن طقي أجيم أهلي تلوقي زور ليه أدرسند بكن لو وظيفة مبرم بكم لم هي رزق هي علم زي للتوحيد جاهلة هر الشاعر زاي التوحيد أصلاً بو يغمشيني كتبو يقرئ ام توحيدشيه كاخوات على الدنيا بالخلق خرد جهنم هتا هتا بدل دربو اهل كفر ابي تشنسوني بخيوم لي جوي بينا دات وباس ما كان دي خلقيشيا لي ازانن شارزاين هي اريم اخوان من دغناكم كي خلق زور في ربونقسيك ليكم بلاي سناي ربيكم بخم وبخم كشفكم بخم تام بركم بخب يخربكم توخاكس ايمان بلاوكا توا توحي بلاوكا توا وظيفه بيغمر اخا غيرت او تام بره بيته اخرب بابا او يا باشا او کسبی او خراب کتابی داشت آریتوها دین آریتوها ایبو خوب جیت با لذت دنیا را بیارد کسبی نه لیت بیا او خرابیت با خواه گربه او بتوان کسبی نه لیت بیا خراب لقی ما بیوت بیا خراب بیا قمران صلوات و سلامی خوان سری بچند زبان و شیرین بود چند رازگو بون چند داین پاگ بون چند جوان و ریکوبیک بون لقل آواش خللیان رازین بود خلق آتون غریانه وی خواهد علا فرمیه وَإِنْ تضع اكثر من في الارض يُضِلُّكَ عن سبيل الله اي محمد صلى الله عليه وسلم تو اگر بقسي زور بخلك بگومرا بيد چونكي زورباي خلق للحق كارهون حقا في خشنيه تنابل بالخاطر زابون خلق التوحيد بشارته واقده بشارته بابو خم بالجم ما خير تو وفي بقدر قوي دي خابي اهل علمي ابي اذابي بغيره مرض ديني خابجيني ترسل نبي مرتضى الصواجم لسواد عليها خير بالعالمين القرآن في رزقي لسندها آيات حج للشركاء فران ذانوا ثابت كردوا بقامي حج كردون بيان جريد بتوحيد الربوبيات أنجب زان توحيد أوليويونيونيا ده فرمي خوي فرد قال يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي خركنة يا أيها الناس وده أي خركنة إيوه, أي أيوه خوي فرد ولكن يقولون ان خلاقكم يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان اعتراف يقولون ان خلق خوايا ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون دروس الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس ليبه باريتوا حيواني بو صبري باور و بي اوزي ان بدستا قازانجي بدستا شفاينا خوشاغا عالم و زني غيبا او خوائف خلق ديگه كم متان پيش خودي خلق بوي تقواد بيت الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء او پروردگاراي كزيو بوتان رخستوكو فرش ببان يارونا كون اسماني بوتان كرو سقفي كي بينا و انزل من, من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لاسماء باراني بوباراندن اي بدها بزاندن بهي او بارانو دانو يلو رزقي بوتا الكرت و تبيرك نويه همتا زانا مالا فلا تجعلوا لله اندادا اي و شريك قرار مدن نظير شبيه مثيل بخا دانا كسي و خا تعالى ببراسنو في بلد الرزي خوابنا وخواهي تعالى إماء فلسطين وأنتم تعلمون خوش تنساك أزانا خالق ورازقنين خوش تنساك أزانا خواهي تعالى شريكينية بها وتها يا رب العالمين ها بشينية إذا كانت حقيقة أوهاية بوية جمرابون لم حقيقة لا تنداو إيوها القرآن دفرمي لآيتي حفظي سورة النحل افمن يخلق كمن لا يَخْلُقْ افلا تذكرون سبحان الله تفهم ايه كسك خلق بكا دروس بكا بديهنر بيد وكو كسيك نكات اي بو بيرنا صدق ربنا سبحانه وتعالى ايه كسك دروس كار بيد ام نبون عبادة وغير خواكي يك يعني كيف عبادة بوهردك عندك كأم إله حقا أو باطل لفرسنك كيف عبادة كي أي بوهرنا كي توا عبادة كي لخلق كنا ويغنين أم خالقي مطلق أو يجب الأسنية أبيل عبادة بوهردك لسورة المؤمنون آيتي هشتاو السيب و هشتاو وخوة تعالى فرميت قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون أي محمد صلى الله عليه وسلم في أن برية إقامي حجل سريمكا ريان, ريان لبقرها بها أدار بالبقوين بتنوا بيانبريا لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون أم الزوية هي كية ومن فيها أول ناواتي أم الزوية قورية كحوط بقى قورية مع الخوة بزانة تندئ قولي وتندئ وزنيها هي. هي كية ومن فيها أول كالناواتي خلق ندو دروس كالناواتي أقل إوأزانا سيقولون لله بر خدايا، از آن هي خواه خواهين آيتيبون، خوا خالق يك دوا. افلات اذكارون، اي بو بيرناكنوا، اي بو صردا ليشيووا و از آن هي خوايو، او اند خالق يك ورو عظيم و كم. پرسالي دوم، كل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. في آن بر كشي فروردگاري، آوحه طبقه آسوانا جوريه و عرشي جوريه. امبرسيالنا لكافر كريه كافر او خالد شيء فرودياري اس مالكانا شيء خاور عرشي قوريه بيامبري بزن لو لام رزي سيقولونا لو لم تالين <تصفيق> لله من خدايا ازاني هي خدايا خل افلا تتقون <تصفيق> ده بيامبر ايبوت اخوا يا اخوانكن ايبو بدل خوزي اخوا فرسنين ايبوت انها موحدنين ايبو عبادكن ابو غيري اوا اي مالكيه مدرسه وايو فرستن قل من بيده ملكوت كل شيء ابو سيغيم ابالغي واتم ملكيتي ارزو اسفان ملكيتي همشي بدزكي شخا ونكيتي شي كي صاحبت بدزكي بريوبرني سيمبا سالكولا قل من بيده ملكوت كل شيء ملكوت ملكيتو سلطان بدزكي شخا وندي وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون هر او پنا ادات كسي بترسي خوا پنا ادات لشرنا راحت كان هي كسي غنيه پنا بده ابو كسي اخوات الله وي سيله بيها توش زياني كي اگر اي وزانه ما شيء بدستيتين سيقولون لله با با اولهيد نبو دهان الله تنها پنا ادا كاس پنا اخوانا ادا كزداني لدسي اخوا كسطار او ملكي بس اخوات الله يا قل فان تسحرون اي بو السحر تاع لكراوا اي بو الي سخرت انكراوا اعتقد انا خذنا ما اقضل الاسداوه او اعقلب خالق دنيا اناسن باربي دنيا اناسن رازق دنيا اناسن الين عظيم و جوري حي لا يموت لجل اوشى عبادتك ما في خويا تعالى ايدنا اول ايدنا مخلوقات ايدنا قبرك بردك دارك يعني ايدنا اوليايك ولكن في ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله الله الله الله ماشيكي جوريا، واتطلب يعونكم يا أر mates بدري تس مجري في أيام كويل الصغلتي، أول مردون دصلاة نما وتوانى نما و خافرني بو مخلوقات كان إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أقرب لي بفارتو هواري لا يسمعوا دعاءكم، نائب اسم جهالنيا، ولو سمعوا فرضا أقرب جوشي ليبي، خي جلنا بيه فرضا أقرب جوشي ما مستجاب لكم، بخو والله من دعتوا. ويوم القيامة يكفرون بشريكم لرج قيامه كفرك وبشركته الا شريك بون بخو قراده من كي خدا بون من كي اله من بنديك يضعيف الا وازب محتاج رحمان ب توبوا من شركيه الله تعالى رازيناب امرها ولفيكي اقل الخنماء والله لرج قيامه كفرت فيكاو نار ازيه بيد يا انت الصايم بقبر بردكان توافيكي اري من دار مداتي اما كرج ببخشيهم أم اما نخوشغم والله شركيه غوريا بلان خلق اللي ابو بدين ابي نقبر برزكريته وغمتي بوكري وهند ملاش بجار وساون دنگ ناكن مرقدي وهايا لنا مسجد كلاوا خلط وافياك ملاغسير خلقك اقسناكات الصاد نزور من شرع من ما وزر لبنان بيكافربي والله نورشان قبولنيا روجنا بس تومن خود خوانوا خود كرو لال يخل اي وزني إيش معني دني والله تام برد بيشون هل لا في تخير الدنيا لا خوشوا إنسان ايات الى قرانك اللي بزوره لا سر توحيد وربوبيه خايف عليك يا حجة بكابه حجبه بس الكافرين التوحيد والهيات في خافرين ان جبار وما ما تام وسلطان تام بس خويا تنهى خا ورازق وبدي هدرو بالرب الكونه شايفين خوشك تعالى ملك الدنيا بس سي غني مطلق تام بس خويا تعالى متصرف بالكون بس خويا تعالى خير رب العالمين الشريك لا جل أو شيء من أماكن بحجى ريخوش كليك بوأي كوابضانين لا أولوهات شريجنيا لا أسماء وصفاتش زكان دهاتو إن شاء الله توحيدك عند ربسكين إصلاح دكين لاكم نخوي قومي ربنا لباخدين نواجهنا كان في صفاته برضه ونا كان خدا يعفونا بكي إصلاح حلمنا بكي زيادة الذي نفشه على وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.